وَمَاأَ فَقَتُم مِنَّ فَقَةٍ أَْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإَِّ اللهَّه يَعلَمُهُ وَماَا لِظَّالِ مِينَ مِنْ أَوصَار إِ إن تُ بَدُ الصَّدَقاتِ فَنِعِم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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنفسكم اتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون